الجنة عن Paul. الله الله الله وان في البحر عجبا that in وتخذ سبيله في البحر وجبه الله, الله. Oh. عجب Allah <laughs> ديت شيئا محمد أنت تستطيع من صبره. قال من أقول؟ Oh, <laughs> from هذا فراق بيني وبينك. <تصفيق> الله أكبر. ما لم what وإذا النجوم انتدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشرة قلت وإذا الوحوش حشرة وإذا الصحف نشرت وإذا السماء فشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة لفضيله الدكتور محمد ولقد رئيه بالأفق المبين ومن هو على الغيب بضليل وما هو بقول شيطان لفضيله الدكتور محمد وأما بنعمة ربك فحدث فأما يتيم فلا تقهر وأما وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أنقض ظهرك اسم الله الاعلى الجزء